يلتسمعوله لا تلومونا معاشدين عاشقينا هذا مهدي عاشقينا عاشقينا عاشقينا هذا لا تلومونا عاشقينا عاشقينا هذا مهدينا عاشقينا عاشقينا هذا مهدينا العشق ما عروف كبار ويا الخوف نخبل ما وصوف خلي يصفونه شاهد الاجيال والمض على الحال قلبي مليان انسان في دواه العيون نسحق على الموت وبمع حب تنفوت جمره الطغوط ما ينسونه الاجلنا الشهاده اعظم سعاده لك في الشهاده اعظم سعاده معاهدنا معاهدنا هذا مهدينا جواف اعرف الاسباب تركلان صاب و سقوطي انا احنا ما شفنا الا جن لقينا بين الاضوال الله يسرب دمانه وصغي للاحمان وقرا القران حيتل ما عنواني الشاء الحبيبه ايات نجيبه شاع حبيبه ايات نجيبه من لبينا من نبينا هذا مهدينا اسمعونا قاتلوا مولى عاشقينا عاشقينا هذا مهدينا هذا مهدينا من محمدنا رحم تويننا يا ما عن ترويها اكد المختار ان على الكرار تبزغ الأنوار هذا عاديها واضح على الاقوال موت يا عذال والشمس غير بال ما يغطيها هاي سلاله تقول رساله هاي سلاله تقول رساله ابو ليلى ابو ليلى هذا مهدينا يا ليله قاتل اموله عاشقينا عاشقينا هذا مهدينا عاشقينا عاشقينا هذا مهدينا نلقى الليل يا عده الاسماء واخر الابناء هذا والينا آخر الازمان شيد البنيان دمت للاكوان عدل يم ليها قلنا صر ما تعود والليالي السود نوره يجليها من المدينه يشرق عليا من المدينه يشرق علينا ناطرنا ناطرنا هذا مهدي